هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِيلٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّا عِنْدَهَا ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ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 فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَوْكَ مَهْلَكْنَا مِنْ قَبْرِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَاجْعَلْنَا لَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ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 وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقريب أمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبسنا عليهم ما يلبسون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 قُلْ إِنْ شَيْءٌ إِنْ كَبُرْ شَهَادَهُ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنْكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن الله ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 148- ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 149- انظر كيف كذبوا على ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم اكنة نين يفقهوا فيه اذامهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها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 بَل بَدَا لَهُم ما كانوا يَخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا عادُوا لِمَالِهِ عَنْهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْرُؤِينَ وَلَوْ تَنَاءَى الذُّقِفُ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ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 قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ومن حياة الدنيا إلا نعب ولهو وَلَذ لَا خِرَةُ خَيرٌ لَِّذينَاتَّقُون أَفَلَا تَعَقون قَدِنَ عَلَمُ إهُ ل يُحزِلكََّذ يَقولُون فَإِهُم لا يُكذِبونكَ وَلَ الظَّالِبينَ بِآياتة الل يَجَحَلُون. وَلَقَدْ كُنْتَ لَمَثَلُ رُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية وَلَوْ شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم نمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قُمُوا وَبُكْمُوا فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أَلَرَأَيْتَ كُم إِن تَأْتَكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرِ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِن يَا هُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْرُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ أَوْ تَنْسَوْنَ مَا وَلَقَدْ رَسَلنا الى امم من من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء علنهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم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 حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ عَادٍ بِالْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُل رَأَيْتُمْ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 قل هل يستوي نعمى والبصير أفلا بِهِ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 مَا يَدْعُوكُمْ فِيهِ يُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ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 قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيْئًا وَيُضِيقَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۚ بَئْسَ الذِّكْرُ ۚ إِنَّمَا يَصْدُرُ كَيْفَنُصَرِّفُ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 وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وَمَا على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون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 ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في نرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا قل إن هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرُضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ المُلْك يَوْمَ فَقُ فيِي الصُول عَالِمُ اللَِّبِ وَالشَّهادَ وَهُو الحَكمُ الْ الخَبين وَإِنْ قَالَ إِبَ رَهِيم نِأَبيِيهِ آزَرَاءةَ التَّخِذ أَصْنَامَناَالِهَا إنِني يَأَركَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبين. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوْخِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ النَّيْلُ رَأَا كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ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 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانُ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَتْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِنَبْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ونوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذنياتهم وإخوانهم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 أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وتلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله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 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم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 وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ قَطَعَ بَيْنَكُمْ وَظَلَمَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْرَعُونَ إِنَّ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 قَدْ فَصَّلْنَا لَنَا يَا تِ لِ قَوْمٍ يَفْقَهُون وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا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 ولوننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحسرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وانشأنا شياطين منس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 فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدن لكلماته وهو السميع العليم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 فَكُنُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمُ أَلَّا تَاكُنُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّرَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اكْتُرِلْتُمُ إِلَيْهِ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 وَلَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَ طَعْتُمُوهُمُ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما منه في الظلمات ليس بخارج منها كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَكَابًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ مِنْكُمْ قالوا لنؤمن لن من حتى نؤتى بثماء يؤتي رسول الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجر موسى غار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَبْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَبْرَهُ ضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنَّمَا يَصْطَعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ اِجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وهذا صراط رَبِّكَ مستقيما قد فصلنا الآيات القوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ النَّاسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ النَّاسِ رَبَّنَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ وَبَلَوْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أجلت لنا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 قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بذل وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغلي ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قومنا خبير إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِمَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 يرْدُهُم وَنْ يَْسُ عَلَيْهِمْ لِهُم وَلَ شَ اللهَّهُ مَا فَعلُون تَدَرْهُم وَمَا يَفْتَرُون وَقَاواهذِ أَنْعَامُ وَوحَرْثٌ حِجرُْ ال ل يَطَعمُهَا إِللاا مَنْ النَّشَ بِزَعْمِهِم وَأَنعام حُرِّمَ الظهورهَا وَأَنعام لا يَذكُرونَ اسمَ اللهِ عَلَيْ هَفتِْرَأَن عَلَ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 وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَثَرْثَا قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ أَزْوَاجٌ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ أولا حرم أمن نوتيين أما اشتملت عليه أرحام نوتيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن لبن اثنين ومن البقر اثنين قولا الذكرين حرم أمن نوتيين اشتملت أم عليه أرحام نوتيين ان كنتم شهداء ايد وصاكم الله بهذا فمن ظلم من من افترا على الله كذبا يضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم وَمَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ وَفِسْقٌ فَإِنَّهُ رِجْسٌ وَفِسْقٌ إِنَّهُمْ لَا يُغْنِي ثَمَنَ الطَّرِ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ نَغِضٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناه ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجربين فَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مُنْ كَذَلِكَ كَلَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا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 وَلَا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ سن التكليف واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله ذَلِكُم ذلك ما صاكم به وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم مصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء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 هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ربك أو بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا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 وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ونحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قُلَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْ رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْلًا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُو الذي جَعلكُمْ خَلَ إِفَنَررضِ وَرَفَ بَضَكُمْ فَوْوقَ بَض دَجات وَرَفَع بعضَضَكُمْ فَوْوقَ بعض بَضٍ دَجاتٍ لِيَبلِل وَكُمْ في مَا آتَكُمْ رَبَّكَ سرَرح العِقَاب وَإِهُ لَ غَفُورٌ